بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد قد وقفنا لقول مصنف رحمه الله تعالى ومن ذلك قوله تعالى الرحمن والعرش السماء فكرنا المصنف رحمه الله تعالى شرع في تعداد في تعداد ما جاء من آيات الصفات ذلك نصفة الوجه واليدين والنفس والمجين والإتيان والرضا والمحبة والغضب وكراها والسخط كذلك وذكر من السنة النزون والعجب والضحك ثم ذكر القاعدة العامة محفوظة عند أهل السنة والجماعة وإن كان مصن قد يريد بها شيئا آخر لكن على ظاهرها وتفسيرها بما عليه سلف الأمة وهو قوله فهذا وما أشبهه لما صح سنده وعدل ترواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل خالف ظاهرة ولو نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه هذا كلام على الظاهرين حق ولكن قد يريد به المصنف شيئا آخر ونفسره كما ذكرنا سابقا بأن نحمله على أن مذهب السلف وإثبات الصفات دون تحريف لظاهرها ومع دلالة الألفاظ على على معاليها وحينئذ يفوض الكيف ويثبت المعنى ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أي مما جاء من آيات الصفات قوله تعالى الرحمن على العرش السوء وهذا في إثبات الصفة ويصفة الثالثة عشرة الاستواء على على العرش وقوله الرحمن العرش السوى نص واضح بي في استواء الله تعالى على العرش وأنه من صفاته ومن الصفات الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع وأمر الكتاب كما في هذه النص او في هذا النص الوارد الرحمن العرش السوى وذكر الله عز وجل سواه على عرشه سبعة مواضع من, من القرآن وهي نصوص بمعنى ظاهرها هو المراد وإذا كان كذلك حينئذ تأويلها وتحليفها عن ظاهرها يعتبر من لعب الذي يكون بنصوص الوحيي بمعنى أنه لا يقال في ايات الصفات ما يقال في آيات الأحكام لأنها آيات الأحكام على نوعه منها ما هو نص واضح بيه بالدلالة على المراد ومنها ما هو محتمل للظاهر وما دونه حينئذ إذ إذا جاء دليل فصرفنا ظاهر إلى المعنى الباطل أو الراء المرجوح ويكون لنص وهذا إنما يحتمل في الأحكام وأما في الأخبار ومنهاية النصوص نصوص النصوص الصفات والأسماء فالإذن تبقى على ظاهرها ويقال ظاهرها هو المراد ولا تحتمل معنا باطلا ولا يصح تحريف اللغض عن ظاهره إلى ذلك المعنى المدعى وقد يكون ثم لغه وله مع معاني متعددة في في رسال عرف لكن لا ينبغي حمله إلا على, على ظاهره كما هو شأن فيه في اليد بل يداه موسوطته لأن تطلق معنى النعمة ومعنى القدرة وقد يكون المراد بها ظاهر اللغة فالإذن الظاهر هو المتبادر وما عداه فهو معنى مرجوح ولا يمكن حمل اللغة على معنى المرجوح إلا بدليل وقد دل الدليل هنا على اعتبار المعاني الظاهرة دون المعاني المرجوحة ومنها للسوا هنا مراد رب جل وعلا به العلو والخاص كما سيأتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت رواه البخاري كتب عنده عند هنا على أصلها لأن المراد بها قرب المكان فوق عرشه إن رحمتي سبقت نظمه وفي إثبات عنده هذا دليل على الاستواء وفي إثبات العرش وأجمع السلف على ذلك إثبات استواء الله تعالى على عرشه سواء يليق بجلاله من غير تحليف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنثيل وهو استواء معناه كما هو الوارد في لسان العرب أن السواء إذا تعدى بعله فإنما معناه العلوم والاستقرار ونزيد عليه على وجه يليق بالرب جل وعلى الرحمن على العرش السوا عرش في اللغة هو السرير الخاص بالملك وفي الشرع العرش العظيم الذي سوا عليه الرحمن جل وعلى وهو أعلى المخلوقات أعلى المخلوقات والسقف المحيط بالمخلوقات وسع كرسيه السماوات والأرض وهل نعلم مادته نقول لا لا نعلم مما خلقه الله عز وجل وإنما نؤمن بما يكره الرب تعالى ولا ندخل أذهاننا وعقولنا فيما لم يرد فيه نص فنقول عرش مخلوق ونثبت أنه مخلوق وهو أعلى المخلوقات وهو مخلوق عظيم وأما مادته مما خلق هذا نقول الله أعلم به وكذلك الكلام في كهفيته وصبه الله تعالى بأنه عظيم عليه توكلته وهو رب العرش العظيم ذو العظم وبأنه كريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم يعني الكريم وصل للعرش وبأنه مجيد ذو العرش المجيد مجيدي خارض على أنه نعت لي العرش إذن هذا العرش مخلوق ولا نعلم مادته الله أعلم بها لعدم الدليل الوارد ونصفه بما وصفه الله تعالى في كتابه بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد والكرسي غير العرش, كرسي غير العرش لأن العرش هو مسوى عليه الرب جل وعلا والكرسي موضع قدميه لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كرسي موضع القدمي والعرش لا يقدر أحد قدره رواه الحاكم وقال صحيحا على شرط الشيخين وأهل السنة والجماعة على ذلك فهل السنة والجماعة يثبتون السواء الله تعالى على عرشه سواء يليقوا بجلاله ولا يماثل السواء المخلوقين البد لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومعنى للسواء العلوم والاستقرار وذلك إذا تعدى بعلم, إذا تعدى بعلم هذا الذي نرى عليه في لسان عرب وقد ورد عن السلام في تفسيره أربعة مع على وارتفع وصعد واستقر يعني إذا تفسر هذه الآية الرحمن على عرش السوى الذي لا تأتي بأي لفظ من عندك أنت وإنما تفسره بما فسره به السلام فقالوا الرحمن على عرش السوى أي على فقالوا ارتفع وقالوا صعد وقالوا استقر على وارتفع وصعد بمعنى واحد وأما استقرب هذه مخالفة لها في المعنى هذه زيادة على ما مضى والحجة في ذلك اللغة العربية يعني ما الدليل؟ نقول لسان العرب لأنه كما سبق معنا أن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين حينئذ ما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من سفاته أو اسمائه فإنما نفهمها بما جرى عليه عادة العرب ذلك ونحمله على المعاني المشهورة دون المعاني الغريبة لأن في لسان عرم هو وحشي بمعنى أنه لا يكثر استعماله لا يكثر استعماله وله معنى نخصه لكنه قد يكون فصيحا لكنه يقابل بما هو أفصح منه حينئذ لا نحمل لل... لا نحمل آية الصفات والأسماء إلا على ما اشتهر وشاعة وداعة في لسان عرم وأما المعاني التي تكون هي أقل من شيوعها أقل من ذلك حنيذ لا تحمل عليه البتة وهذا أمر متفق عليه عند أهل التفسير والأمر مستود في باب العقائد وفي باب الأحكام ولذلك بعض الاحناف غيرهم قد يفسر بعض النصوص بمعاني هي لغوية ثابتة لكنها معاني وحشية بمعنى أنها ليست هي الفصيح ولذلك يرد عليهم بأن هذا تأويل ويسميه بعض الصليم بأنه لعب لأنه لعب إذا كان التأويل لا يدل عليه دليل وحمل عليه اللغض ولو كان في لسان العرب نقول هذا اعتبر من من اللعب إذن الرحمن على الأرش السوا في يثبات السوا وهنا انظر كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى في اختيار اسم الرحمن اختار الله عز وجل هذا الاسم وجاء في سياق العلو لأن هذه فيها يثبات العلو العام وفيها يثبات العلو الخاص ثم علوان علو عام على جميع المخلوقات وعلو خاص وهو العلو على العرش, على العرش نعم الرحمن عرش السوف وهنا اختار اسم الرحمن ليدل على أنه قد على ربنا جل وعلا على خلقه برحمته وأن رحمته كما جاء بالحديث السابق أن رحمته سبقت غضبه فدل على أن الله تعالى بلغ الرحمة أو بلغت الرحمة عنده الغاية بحيث ما من مخلوق الله قد علىه الرب جل وعلا بي برحمته فقوله على العرش الرحمن هذا مبتدى واستوى هذا فعل ماضي والفاعل ومين الست العود على الرحمن مبتدى وعلى العرش متعلق به بمعنى أنه معمول لي للسوى وهذا يدل على أنه تم علو خاصة لماذا؟ لأن على العرش هذا متعلق بقوله استوى ومعلوم عند البيانيين أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والقصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه حينئذ نقول العلو الخاص إنما هو خاص بالعرش دون ما سواه دون ما ما سواه فليس ثم علو خاص على غير العرش ونثبته ونقصه به بالعرش لماذا؟ لتقديم ما حقه التأخير لأن قوله على العرش الأصل الرحمن والسوى على العرش الرحمن استوى على العرش لكن هذا التركيب لا يفيد الاختصاص والقصر وإنما يفيد الاختصاص والقصر إذا قدم ما حقه التأخير في قوله تعالى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد سواك لا نعبد إلا إياك هذا الأصل وإذا أخر نعبدك هذا ليس فيه قصر العباد على الله عز وجل لأنه قد يعبد الله ويعبد غيره نعبدك أي نعبد غيرك معك هذا اللغ لا يمنع لكن لما أريد الاختصاص القصر هل إذن قدم ما حقه التأخير إذن في قوله على العرش فائدة وهي أنه مقدم من تأخير فدل على القصر والاختصاص وهو إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه هل إذن نثبت أن هذا العلو الخاص إنما هو كائن على العرش دون ما, ما سواه وقوله تعالى أأمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجارية هذه أدلة وقد ذكرنا أن من قدام رحمه وتعالى يذكر لكل صفة دليلا واحدا هذا العصر حتى أن الاستواء ذكر له دليلا واحدا وأما العلو العام لأنه وقع فيه كالاستواء أيضا وقع فيه نزاع نزاع فيه أكبر من نزاع في الاستواء قد انكره كثير من اهل البدع علو الله تعالى بذاته على على خلقه ولذلك اورد الادله واكثر من من ذلك وقوله تعالى امنتم من في السماء امنتم من في السر اي كيف تأمنون الله الذي في السماء فوقكم ومطلع عليكم قوله في السماء فيه اشاره الى علو الرب جل وعلا اذا هذه او الايه اراد بها المصلف الإشارة إلى الصفة الرابعة عشرة وهي العلو والفوقية العلو والفوقية والعلو بالصفات الله تعالى الثابتة له الكتاب والسنة والإجماع وإذا أطلق الإجماع في هذا المقام المراد به إجماع الصحابة ومن سار على هديهم وأما من خالف ولو كثروا هؤلاء لا يلتفت إليهم في الإجماع لأن الأشاعر مثلا أنكروا العلو الذاتي حليذ مع في الأمة لا يلتفت إليهم في مسائل ما اعتقد البتة لأنهم لم يسيروا على النهج الصحيح في متابعة الصحابة رضي الله تعالى عنه بل هم مخالفون قد ذكر ابن قيم أن علو الله تعالى ثابت لأكثر من ألف دليل حليذ انكاره هذا محل, محل نظر قال الله تعالى وهو العلي العظيم علي اسم من أسمائه جل وعلا وهو دال علىه تبوت صفة العلو بأنواعها ثلاث علو الذات وهو المهم المراد هنا وعلو قهر وعلو المعنى أو الصفات وقوله العيسى عليه السلام رافعك إلي والرافع انما يكون من سفل إلى علو هذا نص صريح وكما جاء في الآية التي معنا أأمنتم من في السماء وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة في السجود سبحان ربي الأعلى إذا الأعلى بذاته هذا هو الأصل راه مسلم وأجمع السلف على ذلك أجمع السلف على, على ذات إذن العلوم والمراد به على جهة الأولية علو الذات ثابت به دلالة الكتاب والسنة وإجمع السلف والعلو قسمان معنوي وذاتي معنوي نسبة إلى, إلى المعنى وذاتي نسبة إلى, أو نسبة إلى الذات أما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة والمراض بإجماع أهل القبلة هنا يشمل أهل البدعة لأنه ما من محرف إلا وهو قد حرف بحجة التنزيه أو معظم لله عز وجل حينئذ هو قد اعتقد بأن الله تعالى عال على خلقه معنا من حيث الصفات من حيث, من حيث الصفات فوجب تنزيه عن كل عيب ونقص وهذا أمر مسلم بين كل مخالف ما من جهم ومعتزل وأشعر وما تريد إلا وهو يقر بذلك إذن العلو المعنوي ثابت لله تعالى مجمع أهل القبلة من أهل البدع وأهل السنة كلهم يؤمنون بأن الله عال علوا معنويا وهو علو الصفة علو الصفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من, من الوجوه لكن اختلفوا في تقرير هذه القاعدة هذه مقدمة متفق عليها بين المخالف والموافق يعني بين السلف وبين الخلف أن الله تعالى عالم على خلقه بصفاته وأن له الصفات العليا بمعنى أنه لا يعتريها نقص لوجه من الوجوه ولكن في تطبيق هذه المقدمة حينئذ وقع النزاع عند المتاخرين وأما السلف فلم يقع بينهم نزاعه في ذلك البتة لوع الثاني هو العلو الذاتي بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته بمعنى أن دلوا على فوق جميع مخلوقاته فيثبته أهل السنة سلف دون أهل البدع فهم يحرفون ذلك باتفاق الجهمية والمتزلة والشعرة منحها نحوه كلهم ينكرون علو الله تعالى بذاته ويعتقدون الله تعالى في كل مكان تعالى الله تعالى أقولك بمعنى كون الله في السماء كما هو النص هنا اامنتم من في السماء من في السماء بمعنى أن الله تعالى على السماء لانه قد يشكل ظاهر الله لأن الله تعالى في السماء داخل السماء وان السماء تحويه وهذا ليس مراده هذا ليس ليس لماذا لانه قد ثبت كما سبق ان الله تعالى كامل في جميع صفاته ومن ذلك ذاته فهي اكبر من من مخلوقاته واسع كرسيه سماة الأرض هل يذن كيف يكون داخل السماء هل يذن لابد من نظر فيه قولنا فيه فيحتمل أن يكون حرف الجر هنا في بمعنى على هذا وارد في لسان عرام أن يأتي هذا اللغ بمعنى حرف آخر فعين يذن يكون آمنتم من في السماء أي من على السماء وأل في السماء كل الجنس فيدخل فيه السماوات السبع السبع يذن الله لا تعارم إذن أن الله تعالى على السماء ففي بمعنى على وليس في الظرفية كما هو ظاهر اللظم لأن السماء لا تحيط بالله تعالى لا تحيط بالله تعالى قد يقول قائل هذا تأويل نقول نعم هو تأويل لكنه تأويل دل عليه الدليل وليس هو في ذات الصفة وإنما هو في تنزيه الرب جل وعلا عن أن يحويه شيء من مخلوقاته وهذا باطل باتفاق الموافق والمخالف لأن الله تعالى لا يحويه شيء ألبت هذه لابد من صرف اللوض عن ظاهره من حيث كونه يوهم أن الله تعالى داخل السماوات فنقول فيه بمعنى على هذا وارد فيه في لسان العرب في القرآن قال الله تعالى عن فرعون وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلَ يعني على جذوع النخل لأن جذوع في التصليب إنما يكون على ظاهر الجذوع وليس في داخلها وليس في أفلم يسيروا في الأرض يعني في الأرض يدخلوا الأرض على الأرض يعني على على ففيه هنا بمعنى بمعنى على إذن يريد في لسان العرب أن في بمعنى على والتناوب هذا بين الحروف سائغ لكنه مختلف فيه هل هو مجاز أم على حقيقته هذا محل خلاف بين الكوفيين والبصريين لكن الظهر أنه قد تتناوب الحروف بعضها عن أو بدل بعض يعني يستعمل فيه بمعنى على كما يستعمل الباء بمعنى من عين يشرب بها يعني منها عين لا يشرب بها عندما يشرب منها هل يذن الباء هنا بمعنى, بمعنى من بمعنى من إذن في السماء يعني على السماء وهذا له وجه صحيح ودل عليه الاستعمال عربي وكذلك في القرآن ومن هو أولم يسير في الأرض أفلم يسير في الأرض يعني على الأرض فيكون معنى من, في من في السماء أي من على السماء وألتك للجنس يعني السماوات السما أو نبقي في على ظاهرها ونجعل السماء بمعنى آخر وهو أن المراد به العلو لأن السماء كل ما علاك فهو سماء كل ما علاك فهو, فهو سماء الذي قد يراد بالسماء هنا السماء المعهوده انما المراد به العلو امنتم من في السماء اي من في العلو من في العلو فالسماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنيه ظاهره وكانت السبع السماء بمعنى العلو وارد في اللغه بل في القران ومنه انزل من السماء ماء والماء ما لا من السماء انما ينزل من من السحاب اذا اطلق على السحاب انه بمعنى أنه ينزل المطر من من العلوم هذا المراد إذن أنزل من السماء ماء فالماء ينزل من السحاب لا من السماء حليذ يكون معنى قوله أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلوم حليذ لا تعارض بين المعنية وكل المعنية صحيحة لأن حملته على أنه واللغض في بمعنى على أو بمعنى السماء بمعنى العلوم كلا مستعمل في. لسان العرب كلاهما صحيح وكلاهما صحيح والترجيح هذا لا يعتبر هنا لانه لا تعارض بين طريقي فكلاهما طريق صحيح كلاهما طريق صحيح تم يرجح حكم شرعي على حكم آخر بعده ادله من كتاب سنه قياس تعارض قاعدتي هل نقول هذا طريق صحيح وهذا طريق صحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك هذا حديث من رقية المريض ويستشهد به الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى كثيرا وراه داود النساء عمل اليوم والليلة وتناده فيه فيه ضعف فيه زيادة من محمد الأنصاري كما قال محقق هنا وهو منكر الحديث كما قال البخاري وبعض محسنهم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك تقدس اسمك ربنا الله هذا ممتدى وخبر وفيه توسل بكونه الرب أي الملك المربي هذا المراد به مربي لنا بالنعم بكونه في السماء إذا قال في السماء حيث إن صفة العلو تفيد القهر والسلطان حليذ هنا توسل إليه من جهته من جهة كونه ربا وهو مربي بالنعم ومن جهة كونه قاهرا وله السلطان لأنه قال في السماء والعلو يقتضي ذلك ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك هذا تنزيه لله عز وجل أن التقديس مراد به المنزه ومن اسمه جل وعلا القدوس أي المنزه عن كل عيب ونقص لكماله جل وعلا لكماله. لأن بعض الأسماء يدل على الخلو لكن لكمال الضد كما ذكرنا سابقا في أنه إذا نفي الشيء إنما ينفى لتضمنه لكمال ضده بد من إثبات كمال الضد ليس مرض تنزيه فقط تنزه على نقاعس ولم يتصب الكمالات قدوس يعني المنزه عن كل عيب نقص لماذا لكونه كامل في كل شيء تقدس اسمك أي تنزه وعظم جلالك وكبرياوك وقال للجارية نبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة معاوية من الحكم لما لطم الجارية وحس بي أنه قد ظلمها فأراد أن يعتقها وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجاري أين الله أين هذا اسم استفاء وإنما يسأل به عن عن المكان وإذا كان كذلك حينئذ نحدث لأن الله تعالى في جهة وهي جهة العلو لكان مراد بلغة الجهة علو حليذ لا أشكال في إطلاقه لكن يتوقف في اللغة كما قال شكرا السلام بن تي ورحمه تعالى وإنما يراد به من جهة, من جهة المعنى من جهة المعنى. أين الله إذن يستفهم ويسأل عن مكان الله جل وعلا قالت الجارية في السماء في السماء قالوا فيه ما قيل فيه في فيما سمق يعني في العلو أو على السماء على جنس السماوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابت قال اعتقها فإنها مؤمنة قالت في السماء إذن هذا الجواب وقع جوابا للسؤال أين الله والاستفام إنما يكون عن المكان هنا لأنه بي بأين وهو الأصل في وضعه في لسان عربا يستفهم به عن المكان أين الله في السماء إذن هل يجوز أن يستفهم ويقال أين الله هل يجوز أو لا نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل وإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز على جواز السؤال إذن إثبات السؤال هنا على جهة البحث في مكان رب جل وعلا أنه في العلو والمرد به العلو الذاتي نقول هذا وردت به السنة خلافا لمن خالف من الشاعر المتاخرين قالت الجارية في السماء في العلو وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جابت الجواب الصحيح المطابق للشراء قال اعتقها الحذرها فإنها مؤمنة إذا جاءت الفاء وإن بعد الأمن او النهي تعتبر عند الاصليين من مسالك بمعنى أنه تعليل للحكم السابق كأنه قال اعتقها لأنها, لأنها مؤمنة فإنها الفاهنة للتعليل وإن للتوكي وإذا جاءت الفا مقرونة بإن أو إن لوحدها بعد الأمر أو إنه حينئذ نقول هذا يفيد التعليل يعني الحكم السابق معلل بالعلة المذكورة بعدها ودل ذلك على أن اعتقاد أن الله تعالى في السماء من تمام الإيمان لأنه قال اعتقا فإنها مؤمنة فإن هذه الجارية مؤمنة دل على أن اعتقاد كون الله في السماء مما يتم به الإيمان مما يتم به الإيمان اعترافا منها بالله تعالى مألوها وأنه العليم بذاته علي الأعلى بذاته لأن أين موضعة لذلك والعصر في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال الذي نقرارها بأنها في السماء وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ونطقه على الجواب ونطقه بالسؤال دل على أن الله تعالى متصف بصفة العلو الذاتي وقد أقر على ذلك وشهد لها بالإيمان طبعا قوله فإنها مؤمنة لا يقال بأنه الإيمان يكتفى به باعتقاد أن الله تعالى في العلو لا لا وإنما المراد أن ما ذكر من الإيمان في الإنمان اعتقاد بالقلب قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان كل هذه تلاتة أركان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان الاعتقاد على مرتبتين منهما يزول الإيمان بزواله ومنهما لا يزول الإيمان بزواله وكذلك القول على مرتبتين منهما يزول الإيمان بزواله ومنهما لا يزول الإيمان بزواله عند أهل السنة وجمع العمل بالجوالح كذلك منهما يزول الإيمان بزواله ما لا يزول الإيمان بزواله هذا ركان الثلاث كل متلازمة بمعنى أن كل واحد منها جزء من حقيقة الإيمان فلا يسمى الشيء إيمانا إلا باجتماع هذه الثلاثة الأركات فلو ورد الاعتقاد فقط لا يسمى إيمانا ولو ورد الاعتقاد مع القول دون العمل لا يسمى إيمانا وإنما يشترطه في صحة الإيمان أن يوجد معه العمل بالجوالح إذن فقوله فإنها مؤمنة لا يدل على أن صلاة مثلا لست من, من الإيمان قل لها صلاة دل الدليل شرع من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أن تارك الصلاة اعتبر كافر يعتبر كافر هذا محل وفاق بين الصحابة وإنما الخلاف وقع عند المتاخلين ولذلك الخلاف هذا يعني ينبغي طالب العلم أن يحرر مسألة لا يرتفت إليه ولو كانت خلافاً عند الإم الأربع أو غيرهم من, من بعدهم لأنه إذا أجمع الصحابة على أمر حليذ أي قول أي قول يكون أو ينشأ بعده فيعتبر مخالفاً للإجماع لذلك حكى عبد الله بن شقي لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه وسلم يرون شيئاً من عمل كفر غير الصلاة وليس المرض به كفر صغير لأنه إذا قيل بذلك حين ذلك لا يوجد كفر أصغر إلا ترك الصلاة وهذا باطل قتال المسلم هذا كفر فلنسى كذلك قد جاء بذلك هل الذي نعتبر كفرا أصغر قد جاء الحصر في ماذا في ترك الصلاة ولا يحمل على الكفر الأصغر بل المراد به الكفر الأكبر ولذلك صحع العلي وصحع العمر والمعاذ وابن مسعود أنهم قالوا من لم يصلف وكافر ودل ذلك على أن المراد به جنس العمل عند أهل السنة والجماعة في قوله عمل بالأركان مراد به الصلاة مراد به به الصلاة إذن الصلاة داخلة في مفهوم الإيمان الشرعي فمن لم يأتي بالصلاة حينئذ لم يأتي بالإيمان الشرعي ليس بمؤمن ليس, ليس بمؤمن إذن مراد بهذا الاستطراد أن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة أثبت الإيمان لأنها أقرت بعلو الله عز وجل الذاتي على سائر المخلوقات ولا يرزن بذلك أنها جاءت بالإيمان كله إنما لابد من أركان ثلاثة رواه مالك من أنس ومسلم غيرهما من, من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصيم من عبيد الخزاعي والد عمران بن حصيم كم إلها تعبد كم إلها تعبد كم تعبد إلها كم تعبد لأنهم كانوا يعددون الأهلها يعبدوا إلها وإلى هين واربعة وخمس وعشر كم إلها تعبد كم السفامية وإلها هذا مفعول مقدم لقول تعبد قال حسين سبعة سبعة بالنص يعني أعبد سبعة تنوين هنا عوض على المضاف إليه يعني أعبد سبعة آلهة سبعة آلهة ستة في الأرض هذا بدل فصل من مجمل ستة في الأرض وواحدا في السماء تناقب ستة في الأرض وواحدا في السماء ستة في الأرض آله باطلة وواحدا في السماء وهو الله عز وجل وهو الإله الحق وهو الإله الحق وهذا يسمى آله الموجود على الأرض وهو ما عبد من دون الله وهذا يسمى آله وجعل الآلهه إله واحد ومن يدعو مع الله إلها آخر سماه إلها لأن الإله هو المعبود ثم هو نوعان إله حق وهو محصور في الله عز وجل وإله باطل وهو كل من عد الله كل من عد الله عز وجل وعبد ب صرف شيء من من العباده له ستة في الأرض واحده في السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم من لرغبتك ورغبتك من سفاه لرغبتك الرغبه مراد بها الرجاء والطمع يعني قوة الرجاء ورهبتك وشدة الخوف يعني إذا وقعت في ضر أو وقعت في مصيبة ترجع لمن من هذه السبعة ستة التي في الأرض ورواحة السماء ولذلك قال الله عزيزا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين بل على أنهم إذا جاء الضر وجاءت المصيبة والحاجة والافتقار حينئذ تمحضت هذه الآلهة الستة التي في الأرض وتوجهوا إلى الخالق جل وعلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحالهم قال من لرغبتك ورهبتك لأنه مفرقون عند الرغب عند الرغب وعند الرهب قال حصير الذي في السماء يعني الواحد الذي في السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم فاترك الستة وعبد الذي في السماء يعني اعبد الله وعبد الله وحده أترك الستة لأنها لا تفيدك عند رغبك وعند شدتك وخوفك وإنما الذي يعبد وهو إله حق هو الذي يكون مرجعا لك عند الرغب والرهب فاترك الستة واعبد الذي في السماء في السماء يعني في العلو قال في السماء فقال هناك واحدا في السماء دل على إثبات صفة العلو لله عز وجل وهذا هو محل الشاهد في النص واعبد الذي في السماء يعني اعبد الله وحده وأنا أعلمك دعوتين يعني وعده النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك حينئذ جاء به الإسلام ووعده بأن يعلمه دعوتين فأسلم حصين وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رجدي وقيني شر نفسي اللهم يعني يا الله اللهم صلوه يا اللهم ألهمني رجدي ألهمني هذا فعل دعاء قال ألهمه الله خيرا ألقاه في روعه ولقنه إياه رشدي على نسبة إلى الرشد قالوا رشدا رشدا اهتدى فهو راشد وقيني شر نفسه قيني قه هذا العصد قيه على حرف واحد والمراد هنا طلب الوقاية وهي المنع والحب قيني شر نفسي يعني نفسي الأمارة بي بالسوء لأن الناس قد تكون مطمئنة قد تكون أمارة بي بالسوء إذن في هذا النص اذا إثبات, اثبات ماذا علو الله عز وجل بداته لقوله قرار النبي صلى الله عليه وسلم لحصي قال الذي و واحدا في السماء والله عز وجل ثم قال له فترك السته و الذي تعلم من صفته الاله الذي من صفته انه في بالسماء وبالسماء يعني على السماوات جنس السماوات أو في في العلو هنا قر النبي صلى الله عليه وسلم جواب حصي ثم عاد الجواب هو كذلك ففي إثبات الصفات علو الذات ثم قال ابن قدام رحمه الله تعالى وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء وفيما نقل يعني في الذي نقل ونقل هذه كما ترى صغة تمريض والنقل نوعان نقل صحيح ونقل ضعيف والصحيح يعبر به بأصله نقل فلال كذا أو صحى عن نبي صلى الله عليه وسلم كذا وأما إذا قيل نقل وقيل وروية فالأصل أنه يستعمل في الضعيف الخبر الذي لم يثبت هذا العصر قد يستعمله بعض أهل الحديث فيما لم يثبت عنده صحتهم إذا شك لا يرزم بأن نبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فإنما يقول روية بمعنى أنه يحتاج إلى مراجعة ونحو ذلك وأما العصر في استعمال والصلاح أن روية ونقل إنما يستعمل تضعيفا للخبر المنقول يقول هذا ضعيف لأنه عبر به عبر عنه بنقل وروية وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته وأصحابه في الكتب المتقدمة يعني فيما أنزله الله عز وجل من الكتب السابقة ولكن هذا النقل لم يصح كما ذكر مصنفون نقل وليته تركه لأن باب المعتقد لا يتبهي مثل هذه النقونات ونقول هذا النقل ليس ليس بصحيح لم يثبت لأنه في ظاهر أنهم الأخبار من إسرائيل لأنه لا سند له أولا ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يخصان بهذه الأمة وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة لأنه قان علامة والعلامة هو الذي يميز الشيء عن غيره كما تقول علامة لسمي كذا. علامة الفعل كذا علامة الحرف كذا بمعنى أن هذه العلامة تميز الاسم بكون ليس فعلا ولا, ولا حرفا حينئذ ما لا يختص لا يصح أن يجعل علامة لأن الإيمان بعلو الله عز وجل هذا عام ما من نبي إلا ومعتقده الإيمان بعلو الله عز وجل المعنوي والذات وكذلك أتباعهم المؤمنون بهم وحينئذ قالوا من علامات النبي أنهم يسجدون بالأرض نقول السجد ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أمتي وكذلك أن إلههم في السماه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أمته هو شأن الأمم كلها وكذلك قوله يزعمون هذا ليس بمدح لأنه في الغالب إنما يستعمل فيما شك فيه يعني في القول الباطل أو القول الذي لم يثبت له دليل زعم الذين كفروا هذا قول باطل فعبر الله عز وجل عنه بالزعم لماذا لأنه باطل كذلك القول الذي يشك فيه يعبر عنه بالزعم ويستعمل قليلا في لسان العرم في القول الحق في القول الحق هذا وارد في استعمال العرم إذن هذا النقل لا يثبت في ما فيه ثم قال المصنف رحمه تعالى وروا ابو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وذكر الخبر يعني أبو داود بتمامه إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك يعني فوق فوق العرش وفي إثبات الفوقية وفي إثبات علوه الله عز وجل العام على سائر المخلوقات وعلوه الخاص على عرشه وهذا الحديث حديث ضعيف وهو يسمى بحديث الأوعاد به إثبات الحوقية لكنه حديث حديث ضعيف حديث ضعيف اخرجه ابو داود الحديث العباس العبد المطالب ويسناده ضعيف وذكره إمام الأئمة من القزيمة في كتاب, كتاب التوحيد على كل يغني عنه قوله تعالى وهو العلي العظيم سبحان ربي الأعلى نصوص متواترة كتابه والسنة بل ذكر ابن قيم رحمه وتعالى أنه أكثر من ألف دليل من المنقول والمعقول يدل على علو الله عز وجل ولذلك بعضهم لم يعدر من خالف هذه المسألة لأن المسألة مقطوع بها فإنه كل من أنكر علو الله عز وجل فالأصل أنه منكر لما قطع به في شرع فيكونوا كافرا فيكونوا كافرا ومن هنا وجه النقد إلى الأشاعر في كونه انكرون علو الله عز وجل الذات لذا كفرهم بعض السلف كفرهم بعض السلف وإن كانوا قلة ممن كفرهم لمثل هذه المسألة وهي انكاروا علو الله عز وجل لأنه أمر مقطوع به كتاب كله من أوله إلى آخره إلا ويذكر فيه هذه الصفة كذلك السنة وجماع السلف حينئذ لم يأتي بشبهة يعني بعض المسائل أو الصفات التي تأول قد يكون فيها نوع شبهة كما ذكرنا في اليدين مثلا قد استعمل لفظ اليد في النعمة والقوة إن تنزلنا مع المخالف بأن القد قال له, له وجه لماذا؟ لأنه حمل اللوظ على معنى لغوي كذلك ولكن ورافعك إليه بماذا يحتم من هذا وهو العلي الأعلى حليذ نقول هذه الألفاظ لا يمكن أن تحمل على غير ظواهرها حليذ لا يكون إلا محرفا بباطل وليس عنده دليل إذا كذلك فالأصل في أنه كافر هذا الأصل إذن إنما بين السماء إلى السماء مسيرة كذا وكذا قلنا يغني عن هذا قوله تعالى هو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم والله عز وجل فوق خلقه وجميع أنواع الفوقية وقهره وقدره وذاته ثم قال بصليه رحمه وتعالى معلقا على ما سبق انظر هنا أطال النفس في مسألة العلو لأنها مسألة مهمة جدا والمخالف فيها قد لا يعذر ولذلك ذكر الأدلة من الكتاب والسنة فقال بعد ذلك فهذا أي المذكور إما من قوله رحمان عرف السبب وما بعده وإما مما سبق قوله ويبقى وجه ربك فيكون باب التأكيد فهذا وما أشبهه من آيات الصفات وحديث مما أجمع السلف رحمه الله تعالى على نقله وقبوله نقله نقلا صحيحا ولو كان حديث أحا وقبوله يعني به إثبات ألفاظه ومعانيه الدالة عليه في لسان عرام وإما مجرد إثبات الله دون إثبات المعنى فهذا رد له هذا رد رد له كما هو مذهب المفوضة والأشاعر أقرب للحق قيل به بقربهم من المفوضة ولذلك هم يثبتون معاني, دون دون نعم هم يثبتون معاني مع إثبات الألفاظ وأما المفوضة يثبتون ألفاظا دون إثبات المعاني فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه وتعالى على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده يعني تكذيبه ولا تأويله يعني تفسيره إما تسيرا لوافق الظاهر وإما تسيرا لخالف الظاهر وهذا كلاهم ممتنع عند المصنف كما قرره في غير هذا الكتاب والصحيح نقول أنه ينفسر وأول بمعنى التفسير بما يوافق ظاهره في لسان عرفة والحق وهو الذي ذلت عليه نصص الكتاب والسنة وهو الذي أجمع عليه سلم الأمة ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله إذن يثبتون ذلك دون دون نظر إلى مماثلة المخلوقين أو مشابهة المخلوقين سيد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام صاحب المذهب المشهور ولد سنة 93 وماتة 79 ومئة يعني سنة 90 و70 ومئة فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على عرش السواء كيف السواء الرحمن على عرش السواء كيف السواء هذا النص دل على شيئا أولا إثبات صفة السواء حليل تثبت على ظاهرها في لسان عرب لأن السوى هنا عد يبعلى معناه العلو والاستقرار والصعود والارتفاع يفسر بواحد من هذه المعاني الأربعان إذن ما دام أنه استعمل في القرآن على وفق لسان العرف فنثبته لفظا ومعنا وإذا كان كذلك حينئذ هو موجود العلوم الاستواء موجود وكل موجود لابد له من كيفية بمعنى ما هي الهيئة التي السوى الرحمن جل وعلا على عرش هل له هيئة وكيفية نقول نعم له هيئة وكيفية تليق به جل وعلا فأخبرنا بالأول باللغض ومعناه ولم يخبرنا بالثاني حينئذ يكون السؤال الصحيح هنا الرحمن على العرش السوى ما معنى السوى حينئذ نكون موافقا للحق لأنه قد يجهل للنسان معنى السوى فيسأل عنهم وإذا سال عنه حينئذ صار السؤال مطابقا لما هو في الشر وأما إذا سال عن الثاني وهو الكيفية فنقول الكيفية لا شك أنها موجودة وأن ما من شيء موجود إلا وله هيئة كيفية ولكن الله عز وجل لم يخبرنا كيف السوا فنقول كما قال السنة أخبرنا أنه السوى ولم يخبرنا كيف السوا وهذه قاعدة مطلدة في كل صفة تقول أخبرنا بأن له يدين لكن كيف هذه اليدان الله أعلم بها لماذا لأنه أخبرنا بأن له يدين ولم يخبرنا كيف هي على أي وضع كان وهنا قال يا أبا عبد الله الرحمن عن أرش السواء لو قال ما معنى السواء لكان موافقا لأنه سائل عن مدرول اللغض وهو أمر مطلوب شرعا وأما قوله كيف السواء نقول السؤال من أصله بدعة السؤال من أصله بدعة وهذا الأصل فيما يسال به عن الصفات أو عن الغيبيات مطلقا عن الغيبيات فكل تكييف سواء كان لصفات الرب جل وعلا أو لغيره نقول هذا يعتبر من, من البدعة ولو كان لأمور القبر مثلا وما يجري في القبر أو أمور للصراط والجنة والنار نقول هذا التكييف اعتبر من من البدع ولذلك ما يشعر الآن من أساليب الدعوة من توضع طائرة وقبر نحو جانب هذا اعتبر من من البدع لأن يصور لك جنة ثم يحكي لك نار ثم صراط ثم سقوط ثم كلاليف نقول هذا ماذا تكييف لشيء لم يخبرنا الله عز وجل كيف هو أخبرنا بالصراط ولم يخبرنا كيف هو أخبرنا بالجنة وذكرنا لا أوصافا لها ولم يخبرنا كيف هي وما ذكر ليس كيفيات بالجنة الصفات ليس كيفيات وإنما هي صفات وكذلك أخبرنا بالنار وذكر شيئا من صفاتها ولم يخبرنا كيف هي فإذا جاء مدعي ورسم لنا نارا ورسم لنا جنة قلت مبتدع لماذا؟ لأنك كيفت شيئا مغيبا أخبرنا الله عز وجل به بأسمائه ومعانيه ولم يخبرنا كيف هو فإذا جئت بطائرة ونحو نقول هذا أصلا مشابهة سفر الإنسان من الدنيا إلى الآخرة بهذه الطائرة هذا به نظر, هذا به به نظر. إذن كيف السوى نقول السؤال من أصله بدعا لأنه سأل عما لا يعنيه وكيفية الله عز وجل وكيفية صفاته أمر لا يدركه العقل البد لا يمكن من المحال أن يتصور العقل كيفية ذات الرب جل وعلا أو كيفية صفة من, من صفاته كيف السوا فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى معلوم المعنى وهو العلو والاستقرار السوا غير مجهول والكيف غير معقول يعني كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل لأنه تعالى أخبرنا أنه السواه ولم يخبرنا كيف السواه ولأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاتها البتة بل العقل لا يدرك كيفية النار ولا كيفية الجنة ولا كيفية الكلالي ولا الصراط العقل لا يدرك هذا لأنه كما سبق العقل لا يدرك كيفية شيء إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق المصطف هذه كلها منتفية في مغيبات سواء كان في جلوسه في القبر ونحو نحو ذلك أو السؤال أو الضغط أو نحو كل هذا نقول نؤمن به لغضا ومعنا ولكن كيف هو لقول الله أعلم به إذا كان ذلك في شأن المخلوقات فكيف به بشأن الرب جل وعلا ذاتا وصفات إذن والكيف غير معقول لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته ثم قال لمن مالك إذن هنا قابل الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول عندنا أمران متقابلة معنى وكيف فنفى الجهل عن عن ماذا عن الاستواء يعني العلم به. العلم به إذن هو معلوم ونفى الإدراك للكيف وإذن متقابلان وهما شيء واحد معنى وكيف أثبت الأول وهو المعنى بأنه معلوم غير مجهول ونفى ثاني يعني العلم به وليس المراد الكيف غير معقول لأنه لا كيفية له لا ليس هذا المراد بل ما من شيء موجود لا وله كيفية لكن نحن لا ندري الله أعلم بها والإيمان به الإيمان عن التصديق واعتقاده حقا به يعني للسواء واجب لماذا واجب؟ لأنه ورد في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وأجمع عليه السلف وكل ما كان كذلك والعاصل فيه وجوب الإيمان فما نؤمن به وجوب الصلاوات خمس والصياء والزكاء والحج نحو ذلك وبر الوالدين وصلة الرحل وهذه الألام مراء فيها فما أخبر الله به عز وجل عن نفسه وهو أعلم بنفسه وما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه واجب الإيمان به بل هنا أعلى درجات بل أعلى هنا أعلى درجات الوجوب لماذا؟ لأن الوجوب متفاوت ليس درجة واحدة منهما هو عيني ومنهما هو كفائي والعين منهما هو متفق عليه ومنهما هو مختلف فيه وهذا الإيمان هنا في باب المعتقد هو أعلى درجات الإيمان الواجب العيني بمعنى أنه إذا علم الإنسان تعين عليها أن يؤمن بما, بما ذكر والإيمان به يعني بالسواة تصديق به واعتقاده حقا وأنه ثابت لله عز وجل على ما يليق بجلاله لا يستجدم التمثيل ولا مشابه للمخلوقات ونضع بجوال قول تعالى الرحمن عرش السواة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والسؤال عنه بدعة إذن من السؤال دين لمن مانك كان بقدرته واستطاعاته أنه منذ أن يسال كيف السواء قل بيدعى لكن أراد أن يبين وأن يقرر المسألة ولذلك صارت هذه قاعدة عندها السنة والجماعة أي اختلف أول من قالها هل هو ربيع شيخ مالك؟ هل هو يوم سلمة؟ لم يثبت عن ربيع ولا أم سلمة لما هو حديث ضعيف وإنما المشهور عن الإمام مالك رحمه وتعالى ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى قول مالك هذا قال ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخي مالك ثابت عن ربيعة والأكثر على أنه لم يتوت أما ما ورد على أم سلمة فالحديث ضعيف والسؤال عنه يعني عن السؤال عن استفام الاستخبار عنه يعني عن كيف بدعة والبدعة هي كل محدثة في الدين كل محدثة في الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ورد ومن هذا الحدث في الدين هو السؤال عن المغيبات سواء كانت متعلقة بذات الرب جل وعلا أو متعلقة بغير الرب جل وعلا والإنسان مأمور بما يستفيد منه عمله يعني التشقيق في بعض المسائل ليس من العلم شيء وإن كان يظنه بعض الطلاب لأنه من العلم وأنه يدل على العقل والذكاء ولهذا ليس على طريقة السلام ليس كل ما ورد في الذهن يسأل عنه ولذلك البارح وردتني رسالة هل الله عز وجل قادر على أن يخلق إلها آخر سبحانه الله هذا سؤال باطل من أصله نقول, نقول كما قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير ولا نريد مثل هذه الإرادات الباطلة قل هذا يعتبر من التشقيق ومن التكلف الذي نهي عنه المسلم ثم امر يعني من مالك للرجل السائد فأخرجه يعني من المسجد طرده خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم ورده أنه قد وقع في منكر وهو السؤال عما عم لا يعنيه هذا الأثر ورده ابن القدام رحمه وتعالى في ذنب التأويل وحمل قولا مصل أنه لمن مالك هنا سوى غير مجهول أي غير مجهول الوجود لأنه مذكور في القراءة وإذا قيل بأنه غير مجهول الوجود لا يلزم به الإيمان من جهة المعنى لا يلزم به الإيمان من جهة المعنى إذا قيل الاستوام موجود في كلام الله عز وجل هل على إثبات المعنى؟ لا يدل على إثبات المعنى حيث صار هذا من التحريف لكلام, المصن... لكلام أبي عبد الله لمن مالك من أنس رحمه الله تعالى ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي بعض النصر كلام الله يعني ذكر صفة, صفة أخرى فصل أي هذا كلام مفصول عن سابقه أو هذا كلام فاصل عما سبقه لأن الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين بين الشيئين وبالصلاح المصنفين ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة ومن صبات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله هذه صفة الكلام إثباتها لله عز وجل قوله ومن صفات الله تعالى إنما فصل الكلام هنا لعظم هذه الصفة وهي صفة الكلام ولكثرة الخوض فيها من أرباب البدع خالفون هنا كثر ولذلك سمي علم الكلام على قول علم الكلام نسبة لكثرة كلامهم في كلام الله عز وجل يعني تحريفا وإبطالا لمدلول النصوص لذلك سمه علماء الكلام إذن نقول فصل مصنفون رحمه الله تعالى الكلام عن سابقه لكون هذه الصفة وهي صفة الكلام مما كثر الخوض فيها من رباب البدع والكلام صفه من صفات الله تعالى الثابته له الكتاب والسنه والاجماع اجماع السلف كما ذكرنا سابقا قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما هنا بي ثبات شبه الكلام الرب جل وعلا وادله الاستدلال اسناد الفعل للفاعل والفاعل هو الله عز وجل كما ذكرنا ان اي فعل سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أسند إلى رب جل وعلا دل على أنه وصف له فما تقول قام زيد زيد موصوف بالقيام يقول كلم الله الله كذلك موصف بإصبة الكلام هذا وجه الاستدال هنا بهذه الآية ثم أكد هذا المعنى بقوله تكليما أو مصدر مؤكد للمصدر الذي تضمنه قوله كلمه إذا كلم الله موسى تكليما نقول تكليما هذا رفع احتمال المجاز فلا يمكن أن يراد بهذا النص المجاز. كلم الله إذن مراد به كلام. وكلام معلوم باتفاق النحاة أنه اللغض المفيد. اللغض مفيد. ثم قال ابن مالك كلامنا لغض مفيد كالسقم. كلامنا لغض مفيد كالسقم. فإنئذ مسمى الكلام اللغض والمعنى معنى. ليس اللغض دون المعنى ولا المعنى دون اللغض. وهذا محل إجماع بين النحاة. محل إجماع بين النحان اللفظ المفيد اللفظ هذا اعتبار النطق والمفيد باعتبار المعنى إذن هو مسمى الكلام فإذا صار الكلام اسما له حين يذن لا يصح أن يطلق الكلام عن أحد جزئيه كما يقال الإنسان اسم مسماه الجسد والروح معه فلا يقال الجسم إنسان فقط دون الروح ولا يقال الروح دون الجسد لأنه إنسان ولذلك رد بعض المحاققين من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه دون جسده قال الله عز وجل قال سبحانه الذي أسرى بعبده والعبد كلوب الإنسان يطلق على الجسد بروحه فتخصيص أحد معنيين دون الآخر نحتاج إلى دليل ونحمل أن الإسراء كان بماذا بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه لأنه قال بعبده والعبد كالإنسان إنما يراد به الجسد والروح معا كذلك الكلام لفظ مسماه اللفظ والمعنى معا بإجماع أهل اللغة الغريب أن كثيرا من شعر بعضهم له مدخل في علم النحو يقرر هذه المسألة في باب النحو وإذا جاء في باب المعتقال حرف وبدل إذن كلم الله موسى تكديما في هذه الصفة كلام وهو نص واضح بي ولو لم يأتي إلا هذه الآية في الكتاب لدل على إثبات هذه الصفة للرب جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي تكلم هو أي الله عز وجل أي الله عز وجل تكلم بالوحي أخرج ابن خزيمة ابن جليل وابن أبي حاتة وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله عز وجل فهو صفة ثابتة لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهو صفة ذاتية فعلية باعتبارين كما سفقنا الصفات نوعان صفات ذاتية وصفات فعلية فقد يجمع بين هذين النوعين في صفة واحدة باعتبارين يعني من جهتين منفكة وليس في محل واحد فيقال باعتبار أصل الصفة الله جل وعلا متصف بصفة الكلام بمعنى أنه لم يزل متكلما سبحانه وتعالى متى اراد ان يتكلم تكلم بما شاء تمشاء واما احد الكلام فهذه يعني كونه يوجد شيئا فشيئا فهذا نقول حادث ولا يلزم من وصه بالحدوث ان يكون ان يكون مخلوقا لان الحادث يطلق عند السلف ويراد به معنيان قد يكون مخلوقا وقد لا يكون مخلوقا فاذا اضيف إلى صفة من الصفات الرب جل وعلا لا يلزم منه أن يكون مخلوقا وهو صفة ذاتية فعلية باعتباره يعني باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية وباعتبار الأحاة صفة فعلية وهو كلام حقيقي يليق بالله تعالى يعني ليس ككلام المخلوقين ليس كمثل شيء وهو السميع المصير يتعلق بمشيئته ولذلك يقول اهل السنه يتكلموا متى شاء كيف شاء بما شاء يتكلموا متى شاء هذا يتعلق بماذا بالزمن باعتبار الزمن يعني سواء كان في الليل او في النهار قبل خلق السماوات بعد خلق السماوات يوم القيامه قبل يوم القيامه متى شاء في الزمن الذي يريده الله عز وجل تكلم وبما شاء يعني ده باعتبار كلام نفسه لأن الكلام انواع قد يكون أمرا وقد يكون نهيا قد يكون خبرا قد يكون إن شاء إلى غير ذلك هذه أنواع تكلم بما؟ بما كيف شاء يعني على كيفية الصفة التي يريدها سبحانه وتعالى سواء أراد أن يكلم مباشرة كفاحا أو أن يكون به لواسطة ملك ونحو ذلك بحروف وأصوات مسموعة لأنه كلام وقلنا كلام هو اللغة. ولا يكون لفظا إلا إذا كان مركبا من كلمات وهذه الكلمات مؤلفة من من حروف وقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليم كلم هذا فعل ماضي هو كلمة والله كذلك كلمة هو اسم وكل من الفعل والفاعل هنا مؤلف من للحروف ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ومن استمع إلى هذا كلام علم أنه كلام الله عز وجل إذن بحروف وأصوات مسموعة والأدلة هذه سيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه وتعالى هنا قال ومن صفات الله تعالى ومن صفات يعني بعض أنه متكلم بكلام قديم قوله قديم هذا به نظر لأنه أطلقه وهذا من المآخذ على هذا الكتاب لأنه لم يفصل نحن نقول عند أهل السنة والجماعة قديم النوع حادث الأحاد قديم النوع يعني عصره قديم أزلي وأما الأحاد فقد توجد شيئا فشيئا والله عز وجل تكلم البارحة مثلا هل من سائل فأعطيه سؤله هل من داع فأستجيب له من يدعوني فأستجيب له ونقول الليل سيتكلم كذلك إذا نزل نزولا يليق بجلاله في ثلث الأخير يقول هل من سائل فأعطيه سؤله تكلم بما مضى في اليوم الماضي وما قبله ولم يتكلم فنثبت وننفي لأننا الآن لم يأتي وقت التنزل أو النزول الإلهي حينئذ لا نثبت بأن الله تعالى نزل هذا أولا ثم ما يتضمنه هذا النزول من الكلام كذلك لا, لا نثبته قول المصنف أنه متكلم بكلام قديم له قديم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لم يرد هذا اللغة لا في الكتاب ولا في السنة وبعض المتآخرين يجعله من أسماء الله تعالى يقول القديم كالعليم والسميع البصير جسم من اسماء الله تعالى ولا يصح أن يكون القديم اسماً من اسماء الله تعالى حسن لأمرين يعني إدخاله في الأسماء الحسنين نقول هذا إدخال بطل لأمرين الأول أن اسماء الله تعالى عندها للسنة توقيفية توقيفية بمعنى موقفة على السماء لا يحل لمرين سواء كان عالما أو طالب علم أو جاهل أن يقول بأن هذا اللفظ من أسماء الله تعالى إلا بتبت يعني إلا بدليل من كتاب أو سنة وأما مجرد اجتهاد فليست الأسماء ولا الصفات مجالا للاجتهاد يعني لا تثبت بالرأي لماذا؟ لأن القاعدة العامة كما ذكرنا أن الله تعالى غيب ولا يتوصل العباد إلى معرفته إلا بما تعرف به على في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا ذلك فالعصر فيه فيه المنع ولذلك كان من معاقد الفاصل بين السلف وبين المخالفين أن أسماء الله عز وجل وصفاته إنما تثبت بالسمع لا بالعقل وعند المخالفين تثبت بالعقل لا, لا بالسمع وهذا محل ثلاف معه لشعر وكما ذكرنا سابقا أنه إذا تقرر أن أصره الاتبات عندهم هو العقل لا السمع لا يمكن أن يتفق الطائفتان لا يمكن نقول بأن الأشاعر من أهل السنة الجماعة البتة لماذا لأنه كما لو قيل أو قال قائل أنا مصدر الكتاب والسنة قال أخا لا ليس مصدر كتاب والسنة بينما فرقنا أم لا هل يلتقيان لا يلتقيان فمن قال بأن مصدري هو الكتاب والسنة الوحيد حينئذ نقول هذا قد استقام على الطريقة وأما يقول ليس مصدر الكتاب والسنة وإنما العقل والعقل ليس بوحي ليس هو الوحي حينيذ ثم طريقان متقاطعان أهل السنة والجماعة والأشعر وأكدوا على هذا لأن بعض معاصرين يريدون أن يوفقوا بين هذه جماعات كلها أشاعر والماتريدية وأهل الحديث يقول أهل السنة والجماعة ثلاث طواف أولا أشعرية ثاني الماتريدية وثالثا أهل الحديث ونحن نقول هذا كذب هذا كذب وافتراع على الله عز وجل وعلى رسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم السلف وهم السلفية ومع على ذلك لا يدخل فيهم لا من قريب ولا من بعيد لأن هذا كما ذكرنا مخالف من جهة العصل الاعتماد الدليل المصدر وثانية من جهة التفصيل ولا شاعر في باب الاسماء والصفات مخالفون لاهل السنه من جهتين من جهه التعصين لان اعتمادهم على العقل ثانيه من جهتي من جهه التوصيف هم يثبتون الكلام مثلا لكن ليس المراد اثبات لفظ الكلام كما اثبته اهل السنه والجماعه نقول اهل السنه والجماعه يثبتون لفظ الكلام ولا شاعر كذلك يثبتون لفظ الكلام لكن ما معنى الكلام عند اهل عند الاشاعره هو الكلام النفسي ليس هو لفظ ولا حرف ولا صوت ولا يسمع ولا يتنوع الاخري وكل هذا أمر بدعي وليس مراد الرب جل وعلا بقول يكلم الله موسى تكليما بأنه في سوى تكلام على أي معنى كان لا وإنما نثبتها على مراد الرب جل وعلا فإذا وقع حينئذ تحريف لمدلول هذا اللغة نقول هذه مباينة ومفاصلة بين, بين طريقين إذن ليس الأشاعر من أهل السنة وليس الماتريدية من أهل السنة والجماعة فادخالهم ادخل طائفتين في مفهوم أهل السنه والجماعه كذيبون على السلف كذيب على على السلف وانما اراد البعض هنا في هذا العصر ان يجمع الطوائف لامر دعوي اذا نقول أسماء الله تعالى توقيفيه بمعنى أنها موقوفه على السماء والتوقيفي هو الذي لا يثبت الا بنص ولا نصه من كتاب ولا سنة ولا في أقوال الصحابة تسمية الله تعالى بالقديم نما اسماؤه الملكورة في القرآن والسنة ليس فيها نوض قديم وإنما سمى نفسه بالأول هو الأول والآخ يعني الذي ليس قبله شيء وهذا أولى استعماله من, من القديم لأنه مراد بالقديم الذي لم يسبق أقول لفظ يدل على هذا بخلاف الأول الأول بمعنى أنه مفرد بوصف وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبلك شيء فدل على أنه مفرد به بهذه الصفة وإنما سمى نفسه به الأول وهذا يغني عن القديم وهو أبلغ منه في المعنى لدلالته على القديم وأنه لم يسبقه شيء بل ولم يماثلهم فإن الأول يدل على سبق الله تعالى لكل شيء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنت الأول فليس قبلك شيء إذن ما دام أن عندنا في الكتاب لغض الأول فهو الذي يتعيد ولا نقول من أسمائه القديم الوجه الثاني في رد كونه اسما من أسمائه الله تعالى فلأن اسماء الله تعالى كلها حسنة يعني بالغة في الحسن منتهى يعني لا يثبت لله عز وجل إلا ما دل عليه النص ثم هو من حيث المعنى دال على معنى حسن ولذلك جاء في النص مثلا أن الدهر موتد وخبر قد ظل ابن حزم وغيره بأنه اسم من, من أسماء الله عز وجل حينا يدل هنا دل الدليل ثبتا جاء النص بهذا لكن لما نظرنا في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنة بمعنى أنه ليس لله عز وجل اسم إلا وهو متضمن لمعنى حسن بل أعلى درجات الحسنة والغاية. يعني بلغ المنتهى فيه في العسن فالإذن قوله الدهر ليس له معنى بل هو جامد ولذلك جاء تفسيره يقلب الليل والنهار إذن ليس الدهر من أسماء الله تعالى وإن دل النص على تبوته من حيث الخبر لكنه من حيث المعنى انتفى كونه اسما من, من من اسماء رب جل وعلا كذلك القديم لم يرد الأفضل نصا في كتاب ولا سنة فسقط من حيث اللغ كذلك من حيث المعنى لا يدل على معنى حسن وأسماء الله تعالى, أسماء الله تعالى كلها حسنا أي بارغة في الحسن منتهى وليس كذلك القديم فإن القدم معنى اعتباري لا يدل على الأولية فإن معناه المتقدم على غيره المتقدم على غيره وإن كان حادثا ومتأخرا بالنسبة إلى شيء آخر ومما يدل على ذلك قوله تعالى حتى عادك العرجون قديم إذن هذا قديم وهذا قديم وهذا قديم لكن لا يدل اللفظ على أنه أسبق من, من غيره قد يكون قديم وقديم وهو متأخر عن شيء ثالث وهو متقدم على غيره إذن المراد المتكلمين بإثبات لفظ القديم أنه الأسبق وأنه المتقدم على غيره كل هذا لا يدل عليه اللفظ وإنما يغني عنه قوله هو الأول وهو اسم من أسماء الله تعالى وثابت به بالإجماع وبذلك لا يصح إطلاقه القديم على الله تعالى اعتبارا أنه من من أسمائه وإن كان يصح الإخبار به عنه لأن باب الإخبار أوسع من باب الانشاء هذا قاعد عند المتاخرين أن باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء وأن باب الإخبار أو الأخبار أوسع من باب الصفات والإنشاء داخل فيه الصفات قال ابن قيم رحمه الله تعالى إن يطلق عليه سمحانه في باب الأسماء والصفات توقيفه كل اسم هو توقيف موقوف على السماع وكل صفة لله عز وجل فهي توقيفية موقوفة على السماع وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم نفسه حينئذ عند ابن قيم رحمه وتعالى هذه الفاظ التي ذكرها أما الشيء فجاء في الكتاب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله إذن أطلق لفظ الشيء على على الله, الله عز وجل أن يطلاقه لبس به وأما القديم والقائم بنفسه والموجود هذه لم في لسانه في, في الشرع لم في الشرع إطلاق هذه الألفاظ وإنما استعملها العلماء من باب الإخبار عن الله عز وجل وهذه قاعدة ذكرت فيه كتب أهل السنة المتأخرين لكنه لم يذكر لها دليل البت والخبر في المعنى هو الصفة والصفة هي, هي الخبرة ولذا قال ابن قيم في النونية وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متوحدا بل دائما إحسان أي أنه لم يزل بصفاته كلها إله الواحدة قديما إحسان دائما الجود والامتنان إذن قول المصنف أنه متكلم بكلام قديم هكذا أطلق المصنف نقول إطلاقه فيه نظر لأنه إن أراد أن القدم هنا وصف لعصر الصفة هذا نبأ سبيه وأما للأحاذ المتجددة بأنها وردت القدم فهذا باطن لأنه من أقوال المخالفين وعقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحاذ يعني أزلي قديم أزلي النوع حادث الأحاذ ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما ليس الكلام صفة حادثة منه بعد أن لم تكن بمعنى أنه لا يقال بأن الله عزيز لم يتكلم ثم تكلم لا هو متكلم جل وعلا وهذه الصفة قائمة به كقيام صفة الحياة والعلم والإرادة ونحوها ومعنى حادث الأحاد أن أحاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص هذا حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء أتكلم بما شاء كيف شاء وظاهر كلام المصنف أنه قديم النوع والأحاد وهذا من الموابع كما ذكرنا أنها منتقد على المصنف رحمه الله تعالى ونقف على هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين